بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا لوض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من متي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما وما من اتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِمْ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا أُريءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ